واتبع م ا ي و ح ى إليك من ربك إن ربك من ا ل ل ه ك ا ن بما م ت ع ل و ن ق ب ي ر ا وتوكل وكفى على الله ب ا ل ل ه و ك ي ل ا ما ج ع ل الله لرجل من قلبين ج من و ف ه و م ا ج ع ل أ ز و ا ج ك س ل ا ه ر و ن م ن ه ن أمنا شركه الهدى شركه م ب أ ف و ا دعويه ا ل غير ربحيه ذات مضمون أقسط ع د اجتماعي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 و موسوعه ف ل منكم إ ا ل أ ب ص ا ر و ب ل غ ت ا ل ق ل و ب الاسلاميه ح ن ج ر وتظنون بالله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 واذ قالت ا طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم ف ا ر ج ع و ا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره وما هي بعوره ن يريدون الا فرارا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 ر أ ي ت ه م ي ن ظ ر و ن إليك ت د و ر أ ع ي ن ه م النابلسي للعلوم ا ل و ا س ل ق و ا م حداد س ل م و س ن ة حداد أشحة ع ل ى النابلسي خ ي ي ر أولئك لم م ؤ و ف أ ح ط ا ل ه أعمالهم للعلوم ا ح ا ب ي ا لو أ ن ب ا و في ا ل أ ا ب ي و د س ل و أنهم ب ا د و ن ف ي ا ا ل أ ع ر ه ب ا د و ن في ا ل أ ع ر ا ب ي س أ ل و ن ع ن أنبائكم و ل و كانوا ك ف ي م م ا ل ا س ل ا ق ل ي ل ه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 إلا موسوعه ا ا ن ت النابلسي ل ص د ق و ا م ا ع ا ه د ا ل ل ه ع ل ي ه ف م ن ه م من قضى ا ء الله ا ل د ي ل ا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 م ن من أهل الكتاب صياصيهم و ق ق ف ل و ع ه ا ل ن ا ت ل س ر ر و ن ف ي ق ا وديارهم ا وأورثكم و و أرضهم أ م ل ه م وأرضا ل م ت ط ع و ه ا و ك ا ن ا ل ل ه على كل شيء ي ق د ر ا أ ي ه ا قل لازواجك إ ن كنتن تردن ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين امتعكن و أ س ر ح ك ن سراحا جميلا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 ومن يقنت ملكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كاحد من النساء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 لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي عَلِيمًا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 موسوعه ا ل ن ا م ل س ي ل ي ك ل ع ل ي ك حرج و ك الاسلاميه ر ر ا ت من, تشاء منهن وتؤوي إليك من ومن ابتغيت ممن ابتغيت ع ز شركه الهدى جناح ع ي ك ذلك ن أن ت شركه دعويه غير ض ي ربحيه م ا ت ن كلهم ذات ل ل ه ي ع مضمون ك ا ا ل ل ه ع ج ي م ا ح ع ي م ا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 يا ايها الذين آ م ن و ا لا تدخلوا بيوت النبي إ إلا, الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين الا ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث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 م ا س و ع ه ا ل ن ا ل ل ه كان ي للعلوم شهيدا إن ل ه ل الاسلاميه ئ ك ت ه ي ص و صلوا اسماء الله ي ا ل ح س ن ه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 وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه, والمرجفون في المدينة لنغرينك, بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين أ ي ن م ا ثقفوا و أ خ ذ و ق ت موسوعه النابلسي ه للعلوم الاسلاميه ولن تجد اسماء الله الحسنى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 موسوعه النابلسي م ل ل ا ل و ا ل م ن ا ل ا س ل ا ل م ي ن و ا ل م ا ت و ء الله الحسنى